أعوذ الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا خير في كثيرين. إلا من أمر بصدقة أو محروف أو إصلاف يغوا امربات لا يثن فنو تي اجرن عويما ومن يشاقق ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين mm -hmm. فيرم مد لذ ذك ل م ي ومن يشرد بلاقي فقط ظل ya ta on mi gi la قال لا أتخذن من عبادك نصيبا مطروبا النار خالدين في ذا سنودخلهم جن ومن أصدق من الله سيلا ليس <تصفيق> بأمان <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ليس بأمانكم ولا أمان أهل الكتاب <ملي> <تصفيق> وَمَن أَفْسَدَ فِي أَرْضِنَا بابی فی اتام النساء فين من الولدان والمستضعفين من الولدان okay ولن تستطيع أن تقدروا بين النساء ولله ما في السماوات وما الأرض <تصفيق> ولقد أصحينا الذين أوتوا أم بآخرين وكان الله على ذلك خديرا ريو غناس و <تصفيق> من